تقول عائشة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من اخبار أزواجهن شيئا وقلنا إن غالبا أحاديث النساء إذا اجتمعنا عن أزواجهن خاصة أو عن الرجال عامة وذكرنا أن هذه الاجتماعات لا خير فيها بل أكثرها شر ويعود على الأسري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 لكن المرأة أحيانا تسمع ثم ترجع رجل يتأخر مثلا إلى الساعة 12 في الليل تجلس مرأته معه ونقول لك دي من الساعة من المغرب واخد بالك يعني مع بعضهم يدخلوا البيت هو والكتكيت ترجع المرأة إلى بيتها الأول بعدما سمعت هذا الكلام إزاي 12 والناس برجعوا سبعة وقتها لا تمر هذه الليلة بدون مشكلات وربما ضرب وربما طلاق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 لما تسمع أناس من حلين أذني وملأ من شحم من وبجحني فبجحت نفسي إلي ماذا تسمع هذا خير ولا شر فإذا سمعت مثل هذه العشر الحسنة وزوجها كما وصفت هي لا شك أنها إذا رجعت رجعت إلى زوجها بشر انقلبت إليه بشر حال فالاجتماعات أيها الإخوة إذا لم تكن المرأة عاقلة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 ولهذا احتجنا إلى التعاقد والتعاهد وإلا لو كان الأصل في المرأة أنها إذا تحدثت عن زوجها أمام النساء صدقت محتاج هؤلاء النسوة إلى التعاقد والتصادق تقول تعاقدنا وتعاهدنا وهذا لا يكون إلا لمن تخشى منه غائلة الكذب فحينئذ تريد: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 كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لم يقل ثوبا ثوبي إشارة إلى تعظيم هذا الخطأ واختلف أهل العلم في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام هذا فقال بعضهم قصد بذلك النفس كلابس ثوبي زور يقصد بالثوب النفس البشرية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 واضح أيها الأخوة طيب أكتفي بهذا القدر سبحانه ربك رب العزة والسلام على المحصلين والحمد لله رب العالمين